وَمَن يَهْدِِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَوْجُهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ أَمْ كُلَّمَا قَبِضَتْ غِلَّنَا هُمْ سَحِيرًا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 قُفُورا قُل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي الى ان امسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا ولقد اتينا موسى تسع ايات ديناتهم فاسال بني اسرائيل اذ جاء فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَٰهُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَكْذُوبًا الأرض فأغرقناه ومناه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا